لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م و ل ق د ت ي ن ا ل ق م ا ا ن ل ح ك اشكر م ة أن ل ل ه و م ن ن يشكر ف إ م ا يشكر ل ن ا س ل ل ه غني ح م ي د ولدت ان ا ص ب ل ي ه م س ؤ ل ي ه م س ل ي ه و ل ي ه م س ؤ و ي ه م و ل ه م و ل ي ه مسؤوليه م ل ي ه مسؤوليه م ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م ل ي ه ل ه مسؤوليه م و ل ي ه مسؤوليه م س ل ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل ي ل ي م س و ل ي ه م و ل ي ه م ل ي ه مسؤوليه م س ؤ ه س ؤ و ل ي ه م س ؤ و ل ي و ل ي ه م و ه مسؤوليه م س ل ي ه م س ؤ و ه م و ل ه م س ؤ و ل ي ل ي ه و ل ه م س ؤ و ل و ل ي ه م ي ه مسؤوليه م س ؤ و ح موسوعه ل ت ه أمه ل ى و ن ا ل ه م ن ن ا ر ل س ي ل و ل ع ل ي و ل و ا ل د ي ك إ ل ي ا ل م ص ي ر وإن ه م ا ل ي س لك به ع ل فلا م ت ط ع ه م ا ل ن ا ح ب ه م ا ا في ل د ن ي ا م ع ر و ف الاسلاميه ب ي من ن أ ب إ ا س م م فأنبئكم ا كنتم ت ع م ل و ن يا بني إ ن ه ا ان تك مثقال ح ب ة من خ ر د ن فتكن و في صخره او في السماوات أ و في ا ل أ ر ض ي أ ت بها الله إ ن الله لطيف خبير يا بني أ ق م ا ل ص ل ا ة و أ م ر ب ا ل م ع ر و ف ي و ن ه ى عن ا ل م ن ك ر ي وصب على ما اصابك وصب على ما أ ص ا ب ك إ ن ذلك من ع ز م ا ل أ م و ر ولا ت ص ب موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م صوتك ي ن واتل صوت الحنين